بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ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 فَإَِّ مَنم بَعْدَإَِّا فِدَ أَن حتىَا تَضَع الْحَربُ أَْزارَارَهَا ذَلِكَ وَلَ يَشَاءُ اللَّهُ لَ تَصرَ منِنهُم وَلِ يَبلَلُ وَ بَعْضَكُمْ بِبععض وََّذ نَقُتِلُ فِي سَبِي اللَّهِ فَلَ يُضِلنَّ أَعْم لَهُم سَيَهْذهٍ وَيُصْلِحُ بَالَهُم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 اولائك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإذاَا أُزِلَ سُورَةٌ محُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيه الْ القِتَال رَأيتَ الذيينَ فِي قُلوا بِهِم مَ رَضَُ ظُرونَ إلَيكَ نَنظرَر الْ المَوْشِجّ عَلَيْهِ مِن المَوْوتِ فَأَوْل لَهُ طَعتُ وَقَل مَْروف فَإِذاَا عزَمَ الْ الأأَمرُ فَلَْ فََقُوا اللهَّه لَانَ فَهَاعَسَييتُم إ تَوَّتُمْ أَن تُفْسِدوا فيِي الأبْضِ وَتُقَطِعُ أَرْحَامَكُمْ أُلكَ الذيينَ لَعَنَهُم اللهَّهُ فَأَصََّهُم وَعم أَبَصَارَهُم أَفَلَا يتَدَّونَ الْ القُبْآان أَم عَلَ قُلوا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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُو مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ وَلََ شاءُ ل أَرَينكَهُم فَلعرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلا تَعرفِفًاَّهُم في لَحنِ القَول واللَّهُ يَععلممُ عَْنَا لَكمْ وَل نَبَلُ وََّكُمْ حتىََّ نَعَلَمَ الْمُجهبِينَ مِنكُمْ وَصَّابِرينَ وَنَبَل وَأَخبارََكُم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُخْزِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا